وتحليلهم لنشأتها ولانتشارها ولعقائدها وطقوسها وعرضنا كيف أنهم بينوا أن التأثر المسيحية بالوسط الحضاري الذي كان موجودا والديني أيضا الذي كان محيطا بها عند نشأتها حتى ابتداء من السيد المسيح هم ينظرون إلى المسيح عليه السلام كشخص صاحب عقيدة فلا تجد رائحة تفسير أنه وحي أو شيء من هذا القبيل في هذه النصوص الواردة من أحد كتابهم كاي صاحب فكره يناقشون وهذا موقفهم حتى حينما يدرسون الانبياء وحينما يدرسون الاسلام مثلا لا نستغرب منهم اذا كانت لهم مواقف يعني نتصورها مواقف ولكن هم ينظرون الى النبي عليه الصلاه والسلام مثلا محمد المصطفى أنه كشخص صاحب رسالة صاحب دعوة بشرية كأي شخص قام بحركة فكرية أو سياسية أو شيء من هذا القبيل فلذلك تحليلهم خالي من التفسيرات الروحية إنما دائما يركزون على التفسيرات التي تعمل في الواقع الاجتماعي والموضوعي التاريخي الاقتصادي السياسي ما إلى ذلك كان استمرارا لهذا الأمر وقد لاحظنا أنهم كيف بينوا تأثر المسيحية بالثقافة الرومانية بالثقافة اليهودية لكنهم يشيرون إلى أن المسيح كان يدعو الناس إلى أن يتبعوا مشيئة الله وكان يدعوهم أيضا بمواعظ أخلاقية يحسن علاقتهم بإخوانهم يركز على الجوانب الروحية استخدم طريقة كما يشير العظة اليهودية القديمة العظات التي كان يمارسها أو يدعو إليها رسل اليهود رسل بني إسرائيل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل لا شك أن المسيح هو امتداد لهؤلاء الرسل فكان يستخدم المواعظ التي تجد لها أصداء في نفوس, في نفوس الناس فمن هنا يقولون قد جذب له كثيرا من الأثباع من العامة من عامة الناس وكان يحييهم أو يحدثهم بطريقة ودية ومفهومة وسلسة واستخدم يعني منهج الحب كان يدعو إلى المحبة إلى درجة قال أحب أعدائكم واحسنوا إلى مبغضيكم يعني هكذا إلى هذا المستوى يعني يريد أن يرفع من نفوسهم الغل والحقد بقدر الحقد أو بقدر البغضاء الذي تورثه يورثه التهالك على الأمور الدنيوية كان المسيح عليه السلام حادا في اقتلاع هذه هذه هذه جذور البغضاء ويجد أنها هي من التكالب على هذه الدنيا. أحب لا أحب فقط بعضكم أو إخوانكم بل أحب أعداءكم إلى هذه الدرجة هذا مستوى لا يصل إليه الإنسان العادي لعلك بحبك لهذا العدو تجعل منه صيقا هذه دعوة قد دعا إليها بعض فلاسفة الأخلاق قديما يعني قد تكسب من هذا العدو تجعله صديقا الذين يدرؤون بالحسنة السيئة في القرآن الكريم يعني أنت المسيء حينما تحصن إليه قد تدرؤ تدرأ سيئاته على كل حال من مواعظه تعالوا أيها الضعفاء المسقلون بالذنوب أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله وهذه هذه الكلمة تشير إلى أنه لم يكن يتدخل في السياسة حاول ويعرم أن السياسة دروبها وعرة ولكن مع ذلك حاول أن يبعد أتباعه ويطمئن السياسة الرومان أنه لا دخل له هو بحكم أو بمنصب إنما هي دعوة حيث المبدأ هي دعوة ربانية دعوة إلهية دعوة روحية أخلاقية لكن مع ذلك هم يعلمون أن حتى لهذا الجانب الأخلاقي التطهيري الذي يطهر النفوس ويغسل منها الأدران هو له ما له من آثار من لم يكن منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر وهذه قصتها معروفة إذن كانت المسيحية تتجه إلى الجانب الروحي لم يعرف عنها أي إشارة أو تركيز على الجانب المادي يقول هؤلاء المؤرخون أن دعوة عيسى بعد اختفائه مصلبه كادت أن تفنى لولا أن قيض لها بعد موته بعد كما يرون شخص يدعى شاول. شاؤول هو نفسه هو بولس هذا قدر له أن يكون المؤسس الحقيقي للمسيحية التي نراها اليوم فقام بما يمكن أن نسميه إعادة تأسيس إعادة تأسيس للمسيحية. المسيحيه جاء بها السيد المسيح الدعوه لكن هذا قام باعاده تاسيس ونشرها وجعلها ديانه عالميه ايضا اعاده تاسيس المسيحيه وجعلها ديانه عالميه هذه جدا مهمه قام بهذه النقلة التي احنا يمكن اشرنا الى ان المسيح عليه السلام كان يركز انه ما جئت الا للخراف الضالة من بني اسرائيل انه جاي الى وكان يرفض اي تدخل في شؤون غير بني اسرائيل ونشر الدعوة عندهم وحتى القرآن الكريم اشار في ايات كثيرة الى انه جاء ورسولا الى بني اسرائيل انه كان رسول الى بني اسرائيل فلم تكن هذه الدعوه العالميه هذه جاء بها شاؤل شاول او بولس شاؤل هو يهودي روماني يعني هكذا يرى المفكرون الغربيون يعني هو يهودي من أتباع الدولة الرومانية وقد يكون رومانيا بالأصل لسنا متأكدين من ذلك لكنه كان من الفريسيين من فرقة الفريسيين وهي من طبقات اليهود العليا وهذا لم يرى إيسى ولم يصعه يبشر بين الناس لكنه لعب دورا كبيرا في إنقاذ المسيحية بعد أن أوشك أن يطويها النسיאל الذي ضم كثيرا من أمثال هذه الحركة. في أول أمره كان شاول أو بولس كما تسمى فيما بعد من أكبر أعداء اليهود المسيحيين وكان يسومهم سوء العذاب ويطاردهم في كل مكان. يقال أنه استخدم ألوانا من الاضطهاد والقتل والتعذيب للمسيحيين، لكنه فجأة تحول إلى المسيحية واستخدم تجاربه ومكانته في المجتمع اليهودي لينفع المسيحية أو ينتفع بها هو. هنالك قصة تروى أنه كان سائرا إلى الشام أو إلى دمشق فتجلى له المسيح ويعني كلمه بكلام عاتبه فيه لما يفعل ذلك بأتباعه فمن يومها قرر أن يكون أن يتبع رسالة المسيح وأصبح مسيحيا بولس يعني يبدو أنه لم يكن متدينا عاديا إنما كان رجل صاحب دراية سياسية سياسي كان سياسيا وهذا الجانب السياسي هو الذي يعني جعله يستفيد من كل الإمكانيات من إمكانيات الدولة الرومانية من إمكانيات المجتمع اليهودي وأساطينه وطبقاته المؤثرة من ذوي النفوذ يوظفها جميعا لخدمة المسيحية ونشرها أدخل بولس بعض على الديانة المسيحية بعض تعاليم اليهود ليجذب بها بعض اليونان، ف... ومعلوم أنه هنالك له رسالة في رسائل بولس مشهورة هذه رسالة إلى أهل أثينا إحدى رسائله، فكان صار يوجه رسائل إلى الأمصار ليدعو للمسيحية. فبدأ يشير أو يشيع إلى أن أيسى منقذ ومخلص وسيد لورد استطاع الجنس البشري بواسطته أن ينال النجاة الخلاص بواسطة المسيح فكرة الخطيئة وأن المسيح مخلص يبدو أن بولس هو أول من أدخلها آآ هذه الاصطلاحات يبدو كانت موجودة عند بعض الفرق وكانت هنالك فرق ونحل دينية يعني بين الوثنية وبين الدين السماوي يسودها القلق فوجدت في دعوة بولس مأوى وانحازت كثير من هذه الفرق إلى بولس أيضا ليرضي المثقفين اليونان أدخل فكرة اتصال الله بالأرض يعني في نقطة جوهرية أحب توضيحها هنا أن العقلية اليونانية والعقلية الرومانية لم تكن تستوعب وجود إله مفارق لهذا العالم إله مجرد لا يمكن أن يرى ولا يحس ولا يسمع وإلى و... آخره ومفارق لهذا العالم لكنه مؤثر فيه وقريب منه هذه لا تطيقها العقلية خاصه الرومانية فضلا على العقلية اليونانية حتى دعوات أفلاطون وسقراط وأرسطو في حديثهم عن إله غير هذه الآلهة أو عن مثالية مفارقه عند أفلاطون أو محرك أول حركة هذا العالم بقيت يعني حوصرت لم يقدر لها أن تنتشر وتعلمون أن سقراط طعدم وطورد أتباعه وأفلاطون حاول أن ينشر فلسفته عدة مرات وتعرض لألوان من المخاطر أرسطو أيضا لفقه كادوا أن يلفقوا له تهمة ويبطشوا به مثل وهكذا بقيت العقلية الرومانية الآلهة موجودون في جبل الأولم جبل قرب أثينا أما الرومان فنفس الشيء الرومان أصلا كان مشهور عنهم أنهم هم ماديون إلى درجة كبيرة حسيون حتى الدعوات الفلسفية اللي عندهم ما في دعوات روحية لا توجد يعني في كل شيء هم واقعيون يركزون على الواقع المحسوس من هنا كانوا أساتذة في فن السياسة وفن التشريعات مثلا لأنهم لا يفرجون عن إطار الواقع المادي المحسوس ففكرة إله مفارق هذا قوق النجاة لهم أعطاهم إله كما هو موجود في الديانات السماوية ولكن هو اتصل متصل بهذه الأرض عن طريق من؟ عن طريق الكلمة فالاله هنا الكلمه لوغوس من هو الكلمه هو المسيح فاذن الاله تجسد تجسد في هذه الارض لم يعد إلها مفارقا صار ممكن إذن أن يروه يرونه ويسمعونه ويحسونه ويعني ماثلا أمامه هذا عن طريق إذن صار في اتصال أرضي صار في مجلة للألوهية هو المسيح المسيح هذا ال ال ال ال الإله المسيح هو ابن الله the son of God أو الروح القدس. فعن طريق الروح القدس اللي والكلمة صار ال الاتصال. فهذه الدعوة كما لاحظنا لنقول هنا الروح القدس. او ابن الله ابن الله هو الكلمه بدا بولس ينشر دعوته او يعني هم يقولون ديانته هي في الحقيقه هي ديانه جديده هذه ما كانت موجودة عند المسيح المسيح هو بدأ يقول أن المسيح هو ابن الله وهناك كثير من القصص التاريخية والحوادث التاريخية التي تشير إلى أن أول من بدأ يشير إلى أن المسيح هو ابن الله ثم هو الله الرب هو قد بولس نشر دعوته بدأ ينشر دعوته في أنطاكيا اللي بدا فيها التعبير المسيحي التعبير الشهير كريستيان ينتشر ثم انتشر في بقاع أخرى أنطاكيا الآن هي في يعني مفروض هي أحد المدن السورية التي اقتطعتها تركيا أثناء الاحتلال الفرنسي هي ولواء إسكندرون. لا الآن تابعة إلى تركيا. فيها كنيسة قديمة جدا يعني الكنيسة كنائس الشرقية في بلاد الشام يعني يقال بطرك أنطاكيا وسائر المشرق. فالكرسي اللي فيها قديم يعني ينسب إلى بولس. وله مكانة خاصة في الكنائس المسيحية الشرقية بدأ يوجه رسائله كما قلنا إلى الجماعات في المدن واستجاب يعني جزء كبير لدعوته من رسائله تكون ما يسمى بالعهد الجديد العهد الجديد احنا تكلمنا عن العهد القديم ذي هو فصلنا فيه في التورات وأسفار وأسفار الأنبياء ما يسمى بالأنجيل سميت بالعهد الجديد عهد إلهي جديد هذا يتكون من رسائل بولس والأناجيل الأربعة أن أربعة من الحواريين وإن كان هذه الرسائل يعني ليس بالضروره من إنتاج هؤلاء الحواريين بل من من جاء بعدهم على كل حال لنا نظرة مفصلة في الأناجيل فيما بعد لكن أقدم هذه الأناجيل كتب بعضها باليونانية بالآرامية اللي هي كان يتكلم بها المسيح عليه السلام ثم نقلت إلى اليونانية ويبدو سادت اللغة اليونانية على هذه الأناجي وهذا له تأثير كبير أيضا في المسيحية فالترجمات يعني ترجمت كلمات الأقانيم دخلت الأقانيم وتفسير الأقانيم استعملت مصطلحات يونانية ليست بالضرورة هي نفس المصطلحات الموجودة باللغة السامية فصارت تعني معاني أخرى لها دلالات غير الدلال الموجودة في اللغة الأصلية الآرامية مثلا أقدمها عهدا هو إنجيل مرقس وآخرها إنجيل يوحنا على كل حال يعني لا نضيف كثيرا أو جديدا إذا قلنا أن بولس هو المؤسس الحقيقي وهذا شرنا له للديانة المسيحية وجعل المسيحية تتناسب مع الأديان القديمة قدم ايضا المسيحية في طابع قديم مألوف للدول لل أو للشعوب اليونانية والرومانية وكان هو يركز على هذه النقطة هو رجل سياسي فيعلم أن المسيحية لا يمكن أن تنتشر إلا إذا انتشرت بين من لديهم مقاليد الأمور، اللي هما الرومان، والرومان كان يستفيدون من الثقافة الإغريقية، فلا بد من هز هذه الثقافة حتى ونشر المسيحية بدلا منها حتى يستطيع أيضا أن ينفذ إلى الرومان. يقال هنا. ما ينقله المفكرون الغربيون أن بولس لم ينفر من الطقوس الوثنية، بل على العكس اقتبس كثيرا من هذه الطقوس ليضمن نشر ديانته بين الوثنيين وحتى لا ينفر منها. مثلا من هذه الأمور أنه جعل العطلة يوم الأحد بدلا من يوم السبت وهو اليوم المقدس عند اليهود كان المسيحية كونها ديانة يهودية يعني ضمن سلسلة الرسل اليهود أو الدعوات إلى اليهود كان اليوم المقدس حتى إلى أيام المسيح هو يوم السبت فهو غير هذا الشيء إلى يوم الأحد هنالك أعياد مثل عيد رأس السنة عيد القيامة عيد الغطاس هذه آه آه يعني أعياد قسم منها كثير وثني كانت أعياد وثنية ما متعارفة الأشهر هذه المعروفة هي أشهر رومانية وحتى المتبعة لحد الآن في التقويم الميلادي هي أشهر رومانية جنواري أو غسطس أو وما إلى ذلك فهو مثلا عيد رأس السنة هذا عيد روماني فعقر صار عيد مسيحي أدخل بعض الأعياد ولكنه أطلق عليها مسميات جديدة أيضا عيسى أصبح هو ابن الله وكما يقولون احتلت صورة العذراء وابنها مكان صورة حوريس وأوزوريس هذا ما يرويه المفكرون الغربيون يعني بنوع من المقارنات أنها في الديانات الوثنية في الحضارة المصرية القديمة كان في أسطورة مشهورة أسطورة حوريس وأوزوريس وكانت صور صورها يعني صور أزوريس وابنها أو العكس يعني موجودة دائما في المعابد المصرية القديمة فيقول هي صارت صورة العذراء وابنها مكان هذه الصور يعني هناك تفسير للمعابد وكثره الاعمده فيها وما من الديانات الوثنيه القديمه تفسيرات يعني تحتاج الى شيء من المناقشه هذه يقولون مما اقتبسته المسيحيه من الوثنيه لكن يعني ان المسيحيه رغم ما اقتبسته لم تصر وثنيه في روحها بل بقيت متمسكة بشيء من التحفظ الديني الذي ورثته من اليهودية كما حافظت على ابتعادها من نواحي الشهوات الجسمانية وغيرها وضلت كذلك كانت مضطهدة تحارب أيضا لتعيش فلما يعني أصبحت أقوى من أعدائها قل صفاؤها وضعف وظهرت بها الفرق والأحزاب ليعني لي كل منها تنظيم له رؤساؤه ورجال سياسة وقادة دينيون وما إلى ذلك عند نهاية القرن الثاني الميلادي كان أتباع المسيحية أكثر من أتباع أي دين آخر. والرومان كانوا معروف عنهم يعني هم الدهات في السياسة، فكانوا يبدون تسامحا مع أبناء الديانات الأخرى، لا يتدخلون كثيرا في مثل هذه الأمور. لكنهم مع المسيين مارسوا ألواناً عنيفة من الاضطهاد. ويرجع ذا المؤرخون ذلك المؤرخون الغربيون يرجعونه إلى سببين أو عدة أسباب نورد منها سببين لأن هنالك سببا لا نستطيع أن نوافقهم عليه اعتبرهم أولا اعتبرهم الرومان غير مخلصين للوطن لتنبؤهم بسقوط الإمبراطورية ولأنهم امتنعوا عن الخدمة العسكرية وشغل الوظائف يبدو أن المسيحيين الأوائل كانوا يعني ينظرون ويتنبؤون للإمبراطورية الرومانية بأنها سوف تمحل تسقط وتمحل، فهذا كان يسبب نكمة الرومان عليهم. أيضا امتنعوا عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يؤدون الخدمة العسكرية في لدولة وثنية وعن شغل الوظائف. طبعا أكثرهم صاروا رهبان رهبان كلهم يعني جالسين في معابدهم وفي صوامعهم يتعبدون الله هذا يعني اعتبره الرومان خطرا سياسيا عليهم الأمر الآخر أن الرومان اعتبرهم غير متجاوبين مع الاتجاه الاجتماعي في الإمبراطورية، لأنهم لم يشتركوا في الأعياد العامة، حيث كانت لهم أعيادهم الوثنية، كما أشرنا فيما سبق. هذه مرحلة بولس مرحلة لاحقة، فيما بعد حينما بدأ يتجاوب مع اتجاه الدولة الرومانية في الوثنية. هناك قول يعني اعتبرهم الرومان يعتبرونهم منحلين خلقيا للمسيحيين هذا غير صحيح لأن الانحلال الخلقي كان أصلا شائعا بين بين الرومان وك يعني يعتبر المؤرخون أن هذا الانحلال الخلقي هو سبب رئيسي لل انهيار الدولة الرومانية فمن الصعب اتهام المسيحيين بأنهم كانوا أميلا للفجور وسوء الأدب وما إلى ذلك، لأن أغلب الفرق المسيحية التي تنصرت كان مصيرها الفرقة والانحلال. أنا أستغرب كيف أن مفكرا غربيا يكتب مثل هذا الكلام وهو يعلم الفجور ألوان الفجور التي كانت شائعة والانحلال التي كانت شائعة في الدولة الرومانية. صور لا يعني لا نستطيع ان نوردها يعني ربما تضمحل امامها كل صور الانحلال التي نشاهدها في الحضاره الغربيه الحديثه من اشرطه الجنس وافلام الجنس الى غير ذلك كانت عندهم الوان واحتفالات يرقصون فيها كالعراق او شيء من هذا القبيل ويمارسون ألوانا من الانحلال الخلقي كثيرة. فكيف يتهمون المسيحيين الأوائل الذين صمدوا على عقيدتهم وعلى مبادئهم وكانوا يلقونهم طعاما للأسود ويعقدون الجلسات الأولمبية في الملاعب ويلقونهم ليتصارعوا مع الأسود فتأكلهم تلك الأسود يعني كيف يكون هؤلاء منحدلون خلقيا والرومان يعني على غير ذلك هذه من فرية من الصعب يعني التصديق أو التسليم بها في بداية القرن الرابع يعني يبدو أن هذا الاضطهاد الكبير الذي مارسه الرومان يعني لم يفد شيئا في إيقاف المد الروماني الذي كان موجودا في ذلك الحين في إيقاف المد الديني المسيح الذي كان موجودا في ذلك الحين فرغم الاضطهاد، رغم القتل رغم حفلات التعذيب التي كان يقيمها الرومان للمسيحيين يرون في تاريخ معين سمي بيوم الشهداء أو تاريخ الشهداء قتل فيه آلاف, آلاف من المسيحيين في أنحاء الإمبراطورية الرومانية يؤرخون بعض المسيحيين ربما الكنائس القبطية تؤرخ لهذا اليوم ويعني تفننوا في تعذيبهم لكن يبدو أن كل دعوة تتعرض للاضطهاد يزيدها الاضطهاد قوة إلى قوة وهذا ما حصل للمسيحية فاستطاعت فا أن تكسب كثيرا من الأنصار ومن التأييد الضخم داخل الإمبراطورية نفسها فيبدو أن الرومان بدأوا يقدرون هذا التأييد الضخم ف. يعني كانت الدولة على وشك الاهتزاز ف... يعني حاول الامبراطور قسطنطين أو صدر منشور قبل ذلك سنة 313 ميلادية يعترف بالمسيحية ويسانيها بالأديان الأخرى هذا في عصر الجمهورية كانت الجمهورية تهتز فأرادوا دعمه يعني كيانها بمحاولة استجلاب عطف المسيحيين وتأييدهم لأنه لاحظوا أن الأنصار هم رغم القتل رغم التعذيب. ثم جاء الإمبراطور قسطنطين قسطنطين قدر له أن يقوم بتحول تاريخي تحول تاريخي بالنسبة إلى المسيحية فأعلن أول شيء أول شيء بذل جهود كبيرة ليكسب تأييد المسيحيين أعفل قصص من الضرائب بنى الكنائس على حساب الدولة ترك للكنيسة شؤونها القضائية جعل يوم الأحد إجازة رسمية و. استمرت استمر محابالي للمسيحية بعد ذلك حتى أخمدت الوثنية نهائيا بقانون ثيودوس الذي صدر عام 438 وبموجب هذا القانون كان هنالك تبني كامل للمسيحية من الدولة الرومانية أو من الامبراطورية صار على جميع المواطنين أن يكونوا أعضاء في الكنيسة الأرثوذوكسية وانتشرت الديانة الجديدة أيضا بين الجرمان الذين كانوا متوحشين أو برابرة على حدود الإمبراطورية الرومانية فعظمت بذلك الكنيسة الكاثوليكية إلى حد كبير وكثر أعطاؤها ولكن انتصار الكنيسة رافقه للأسف يعني بدل أن يكون هنالك تسامح من قبلها صار تسامح مع الكنيسة لكن نشأت عقوبة حادة عقوبة المخالفين يعني للكنيسة عقوبات قاسية تصل إلى حد الموت ثم يعني بدأت تأخذ تغترف الكنيسة أصبحت في قلب الدولة الرومانية فاغترفت كثيرا من رجالات ذلك العصر اغسطين قديس اغسطين كان وثنيا ثم مانويا ثم صار مسيحيا هو أصله من شمال أفريقيا ثم ويعتبر فيلسوف المسيحية الأكبر القديم الذي كتب كتابه المشهور The City of God أو دينة الله أغسطين وقسطنطين طبعا هذا الامبراطور اللي هو أعلن دخوله للمسيحية وغريغوري الأول وهناك غريغوري آخر هذا مشهور هذا رع الحركة النهضوية للمسيحية في العصر رينيسانس وله ينسب ما يسمى بالتقويم الغريغوري أثر الفن المعماري التأثر بالكنائس التي بنيت تأثر بفنون العمارة الرومانية هذا يعني شيء متوقع فالرومان كانوا بارعين في فن العمارة والكنائس أصبحت تقام على النمط القصور الرومانية وتتمثل فيها الأعمدة الكثيرة التي تحمل السقف النقوش المزينة بالفسيفساء زجاج الملون الصور يعني كل مظاهر الزخرفة صارت موجودة في الكنائس هذه المظاهر الخلابة يعني في ناس هناك ناس يأخذها ما يسمى بالانبهار تنبهر بالشكل الجمالي والمعماري والفخامة للمعابد وهذا ما يعني درسته أو توقعته المسيحية ومارسته واستفادت منه إلى حد كبير وحتى اليوم هي تهتم بهندسة البناء وبالزخرفة الكثيرة لكنائسها وصار عندها بعض الطقوس أعلنت أن التعميد يغسل الماضي يزيل الذنوب وأن مداومة الكنيسة تمحو ما يجد من السيئات وأذاعت الكنيسة معجزات نسبتها إلى القديسين أيضا لتثبت بذلك حقها اللهوتي وقواء الإلهية واشتغل الرهبان يعني القديسين هناك بعد المسيح وبعد الحواريين صار رؤساء الكنيسة يسمى يؤطى لقد قديس مثلا اوغستين هو فيلسوف مسيحية سمي بالسانت اوغستين كذلك توما اكويني وكان من فلاسفة المسيحية في القرون الوصع سمي سانت توماس القديس توما صار هناك قديسين وهؤلاء القديسين ايضا لهم معجزات فهذا أعطى للكنيسة نوع من الدعم الروحي والدعم الديني بحيث صارت الناس تتشبث بكنيسة ما دامت المعجزات تأتي على يد القديسين. يعني اشتغال الرهبان بالنسخ والكتابة ونسخ المخطوطات حفظ نوعا من الثقافة التراث العلمي اليوناني واللاتيني والروماني أو اليوناني واللاتيني الذي كان على وشك الاندثار في ظلام العصور الوسطى بعد انهيار الإمبراطورية. هنالك أيضا ما استفادته توزيع السلطات ومراتب رجال الكنيسة، وهو ما سيكون محور محاضرتنا القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.